بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ آلَىٰ بعض سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَقَدْ فلا تدعوا لي في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالله فيه أحسن السيئة نحن آلم بما يطفون وقل رب أعوذ بك من همتات الشاقين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى جعل لي عمل صالحا في ما تعط كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراهم برزقهم إلى يوم يبعثون فإذا موازينه فأولئك هم المفلحون ومن قفت موازينه ومن قفت موازينه فأولئك الذين ختروا أنفتهم في جهنم فأولئك الذين ختروا أنفتهم في جهنم طالدون تلفح